بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن إلا الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منافقين حتى تافيهم البينة اشره من الله يفسح حشرا طهرا فيها كتب كل ظالم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مطلقين له الدين حرفا ويقيم الصلاة ويرط الزكاة وذلك دين القريمة إن الذين كفروا من أسل الكتاب والمشركين في نار جهنم قالبين فيها أولئك هم شرور برية يوم الذين <سؤال> يرون من عمل الصالحات ولا يكهم في البريا جزاء امه دربه جنات عدن لا تعد نها كرير تحتها الرهام منها وقال جيل فينا غدا رضي الله عنه ومنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربًا